الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اولئك اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما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 يا أيها الذين آمنوا إنتصر الله إنتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم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 ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقد طع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طابع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل يغضرون إلا الساعة أن تأتيهم بعده فقد جاء شراؤها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 تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لا على الله فأصمّهم وأعمّ أبصارهم أفلا يتدبرون أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟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 وأدبارهم ذلك بأنهم متبوع ما أصغت الله ذلك بأنهم متبوع ما أصغت الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض اللّي يخرج الله أضعاهم ولو نشأ لأريناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن الطول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لَيَغْرُرُ الله شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصِيعُ الله وَأَصِيعُ الرسول وَلَا تُبْطِلُ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوهُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُ ثُمَّ ماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهْنُ وَتَدُوُ إلَى السَّلْمِ فَلَا تَهْنُ وَتَدُوُ إلَى السَّلْمِ وَأَن تُمُ الْأَعْلَمُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيَتِّرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإنما تؤمنوا وتثقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن ما ما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم